أنا الحقيقة آنفا بدأت بالتفريح لنتأمل ما هو المقصود بهذه العبارة. وضربت لك مثلا آنفا أن بإمكان أي مسلم أن يكون موظفا في عمل ما ومثاله أن يكون خطيبا في مسجد من المساجد والحاكم كافر. لكن هو في هذه الوظيفة لا يخدم الكافر. ولا يخدم الصليب ولا يخدم الحكم بغير ما أنزل الله فإذا كان المقصود من هذا المثال على هذا المنوال فلا اشكال صح الآن نحن نسأل المستذل بالايه الآية خلينا نقول آية يوسفية هل هو يتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حينما طلب من عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أنه يحكم بنظام هو محكوم به أم هو محكوم به من عزيز مصر أم هو يحكم بنظام محكوم رب العالمين سوف لا يستطيع أن يجيب إلا الجواب الآخر أليس كذلك؟ الآن نقول الذين يدخلون البرلمانات يستطيعون أن يتمثلوا خطى يوسف عليه الصلاة والسلام في حكمهم هاي هاته هاته ما تؤعدون ولذلك فهذا الاستدلال يبيح شيئا ويخيفنا من أشياء أقل ما يقال أنه يخشى أن يستغل هذا الاستدلال لغير صالح الإسلام والمسلمين ثم أقول وعليكم السلام <تصفيق> <بركاته. آه>، <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام مرحباً عليكم السلام الله أباك ولذلك فأنا سأقول من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس كافة فشريعة يوسف ليست شريعة لنا وهنا يقضى على هذا الاستدلال من جذره ومن أصله واضح الان <تصفيق> انتهى <تصفيق> <تصفيق>